بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فَقَالَكَافِرونَ فقال هذا شَيْء عَجَ إذا مِتنَااوَكُ الن تُ رَابَ ذَلِكَ رَجَعُ بَع قَدَ عَنَّ مَا تَ قُصُ الْ الأأَضُّ مِنْهُم وَي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 مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ